اللهم طهر قلوبنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عمره مبكى من خشية الله مهما وعطته لا ينقاد للحق متكاسل دائما عن الطاعات وأعمال البر بالذات عن العبادات تقريبا عمره ما بيصلي الفجر حاضر لما يسمع القرآن ما بيتاثرش بيه القران تقيل على ودانه تديله شريط يرقى قلبه تلاقيه غافل ممكن تلاقيه يحضر جنازه واحد من اصحابه او واحد من اقاريبه ولا واحد من جيرانه ويتأثر شوية وبعدين تلاقيه يروح في الغفلة من تاني عمره ما تلاقيه يتأثر بالموت ولا بالأموات ولا بالحوادث ولا بالرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعتها له للنهار مهتم جدا بشكله حريص جدا على الدنيا الاخره مش على باله لما تسأله وتقول له طب وبعدين يقول لك الدنيا تلاهي يا عم خذني على جناحك وقت الله يحلها الله ممكن يشوف المصايب والمبقات قدامه ولا يتحرك لا يغضب لله أبدا لا يبالي بالمعاصي ولا بالذنوب كبيرها أو صغيرها مريض بالأمراض النفسية تلاقيه دايما الآن مكتئب يشتكي من قبضه الصدر متوتر عنده قيمة من الذنوب والمعاصي ما بيعرفش ابدا يتوب منها ولا يقدر يخلص منها غرقان في الاغاني والافلام مدمن لذنوب الشهوات سواء بقى كانت حب حرام وصحوبيه سواء كان عاده سيئة الى اخر هذه الذنوب ومن الحاله النفسيه السيئه اللي بيبقى عليها ممكن تلاقيه مدمن سجائر مدمن مخدرات إلى غير ذلك هو ده صاحب القلب القاسي قال مالك بن دينار إن لله عقوبات في القلب والأبدان ضنق في المعيشة ووهن في العبادة وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وكان حزيف المرعشي يقول ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب وابن القيم يقول وأبعد القلوب من الله القلب القاسي مصيبة صاحب القلب القاسي مصيبة قسوة القلب إن ربنا سبحانه وتعالى توعد صاحبها بالويل وبالضلال المبين قال الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين هو مطرود بعيد عن الله جل وعلا كانت امرأة بالبصرة تقول لقلبها فقدتك من قلب قلبي تاه بعد مش فقدتك من قلب ما انساك تنسى بسرعة أصبحت لعظمة الله نافيا الهي كيف لي بالقرب منك غدا وقاسي القلب منك بعيد مصيبة صاحب القلب القاسي أنه هو الشقي المتوعد بالنار والعياذ بالله قال الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وابن القيم يقول وعلامه الشقاء قسوه القلب جمود العين طول الامل الحرص على الدنيا هذا صاحب القلب القاسي لماذا تقسى القلوب ليه قلوبنا بتقسى يا جماعه ليه قلوبنا خربس يا جماعه ليه مش حاسين ليه الموعظه ما بتاثرش فينا ليه يا دوبك تاثير لحظي تسمع شريط تحضر محاضره تسمع آية وبعد كده لا تجد لهذا القلب من واعظ ولا من رقة القلب يقسو والسبب الأعظم في قسوه القلب تتابع الذنوب كما كان محمد بن واسع يقول الذنب على الذنب يميت القلب شوف ربنا ليه قال الله بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون عمل السيئه والسيئه دي حد يتوب منها في الأول بكى وتعب وقال ايه اللي انا عملته ده وبعد شويه الشيطان بدأ يقول له يا عم الناس كلها بتعمل كده هو جت عليك انت لوحدك ما كل الناس يا عم بتعمل الذنوب هو يعني خلاص انت هتبقى معصوم انت نبي يبتري يقول اه الله صحيح وما لا اعمل ايه ما هو قير بقى يبتري يعمل الذنب من تاني بعد ما كان في الاول يبتري يتاثر شوية بشوية يجي يتوب منه تاني مع انت عارف نفسك شوية وحترجع له شوية بشوية بشوية يدمن الذنب يستمر الذنب يعني خلاص بقى يعتاده لغاية ما يصل الامر والعياذ بالله إلى أن يستحله وهنا يقع في الكفر زنب على زنب على زنب على زنب خلاص والذنوب دي بتعمل إيه في القلب ران بتعمل غلاف على القلب تقفل قلبك فالذنب على الذنب يقص القلب قال مجاهد الذنوب تحيط بالقلوب كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب حتى يكون هكذا ثم قبض يده قفل ايده كده قال هذا هو الران وقال القلب بمنزله الكف عمل زي كف إيديك ده كده فاذا اذنب الرجل ذنبا انقبض اصبع وخد بالك القلب كده مفتوح زي ما انت فاتح ايدك كده كفك بعدين لما تعمل ذنب اقفل صباع عملت ذنب كمان اقفل الصباع التاني رابع خامس اتقفل قلبك هو جران قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ايه اللي انت بتكسبه بقى وبيوديك للسكه دي التهاون في اداء الصلوات في اول وقتها تصلي الصلاه في اي وقت والصلاه ممدوده ممكن تجمع لك صلاتين على بعض يتهاون في شأن الصلاة والله قال فقلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قالت عائشة وابن مسعود الغي وادي في جهنم ممكن تتهاون في شأن صلاة الجماعة من غير عذر والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الالباني يقول من سمع النداء فلم يأته فلا صلاه له إلا من عذر سمعت الأذان ثم لم تلبي هذه الصلاة صلاة غير مكتملة يصل الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها حتى قال عشرها هكذا يتعمد ترك السنن والنوافل فإذا انتهكت السنن والمندوبات وقع في انتهاك الفرائض هي كده يبتدي لو هو محافظ على السنن يبقى يحافظ على الفريضة لكن لو بدأ يضيع السنن شوية بشوية يضيع الفريضة هجر القرآن وانظر تروح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونفسك يشفع لك يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة ابعد ابعد أنت ما كنتش تعظم القرآن أنت ما كنتش فير قران أنت ما كنتش بتعمل بالقرآن أنت ما كنتش بتتدبر قران أنت ما كنتش بتستشفي بالقرآن أنت ما كنتش بتتحاكم إلى القرآن أنت كنت هاجر للقرآن فبالتالي يطبع على القلب ادمان النظر إلى المحرمات بالذات بقى العورات المغلظه والصور اللي على النت واللي دلوقتي في الشوارع ان سهم مسموم من سهام ابليس يسم بها القلب يمزق بها القلب فيضيع قلبك بنظر حرام تضيع الاوقات في متابعة القنوات تضيع قلبك سماع الاغاني والمعازف تضيع قلبك اطلاق اللسان بالكذب والغيبة والنميمة تضيع قلبك اكل لؤمة حرام ربا ولا سحت نصب واحتيال وغش تضيع قلبك نسيان الزم عملت الزم وخلاص انت عطاق بقى تعرف نفسك كل شوية نسيان الزم اقبح من الزم كان ابن عباس يقول ان الرجل لا يعمل الزم ثم تأتي الريح يجي الريح تشده على الباب شويه يحس ان حد يدخل عليه يبتدي يرتبك واضطرابه لأجل الريح أعظم من الزم وخوفه من الناس أعظم من الزم تنسى الذنوب وده كله يتحوش على القلب جراه على المحارم تساهل في اتيان الذنوب النساء التبرج والملابس الضيقة والتي لا يرضى الله عنها تفسد القلب لا شك كل ده يفسد القلب عليك وتلاقي نفسك عامل زي أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نايمون نايم انت وقعد بتعمل في ذنوب ومر واحده قلبة ضاع وتاه فتعمل زيهم يبص يلاقوا ايه ده الارض فين المحصول فين الزرع انا لضلون بل نحن محرومون محروم واعظم الحرمان ان تحرم من القرب من الرحيم الرحمن بعيد إذا تعلق القلب بغير الله قسى وهذا السبب الثاني التعلق بغير الله ربنا يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. الإله يعني يا جماعة يعني المعبود بحق والعبادة معناها الحب التام والذل التام لله فدول حبوا غيره، ذلوا الغير واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة حبيت حد حب او ذلت لي ظننت ان فيه عزك فركنت على الدنيا على امرأة على صاحب منصب على صاحب جاه والبس ركن عليه وتعلق بيه اتعلق بالدنيا بالفلوس بالمركز الاجتماعي ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده يعذب بنفس ما عبد وبما انعم به عليه ربنا ادى شويه فلوس تبقى سبب بالعذاب ربنا قال لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لجديد قالوا يعذبه بنفس النعمه تتجوز علشان تبقى دي قره عين ليك وتقفل عليك ابواب الشهوات تبقى نقمه عليك ومحنه وتبقى هي سبب الضنك ليه دنيا واخرى تعفف على طول هي كده التعلق بغير الله يقص القلب الحرف على الدنيا وطول الامل يقص القلب ربنا قال فطال عليهم الامد فقفت قلوبهم وهذا بلا شك بسبب نسيان الاخره قال احد السلف ما من عبد إلا وله عينان في وجه مش كده يبصر بهما الدنيا كل واحد لي مننا عينين صح في وجه وكذلك له عينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة فلو ألبك مش شايف الآخرة ألبك ما بيشوفش لجنة ولا نار تبقى مشكلة تبقى أنت ناسي قالوا وهذا تأويل قول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عين الألب ما بقتش تشوف السبب الرابع الغفلة التوهان يضيع قلبك يأسي قلبك قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون السبب الخامس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 هذه صحبة السوق واللي بتعمله الأخي يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صحبك وحبيبك اللي انت حزب حبيبك هو ده ولاحد حيضيعك اللي انت مش قادر تتخلى عنه وبيفتح عليك أبواب المعاصي وتقول احنا الانسان اجتماعي بالطبع يعني اسيب صحابي انت عايزني ابقى عايش كده غربة في الدنيا شله الأنس تضيع قلبك السبب السادس انك تشتغل بشيء من الاشياء التي تقضي القلب التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم زي كثرة الضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان جل ضحكه التبسم فالمطلوب انها ما تبقاش عمال على بطال ابتسم وضحك وكانوا يتمازحون لكن مش بقى يعني مقضيها طول الوقت كده ضحك مش شغل مسرحيات هو يعني كده يضيع قلبك قال الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب والحديث رواه الامام احمد والترمذي وحسنه الالباني كثره الطعام الاكل الكتير وهذه حاجه حلال يا عم هتحرموا علينا الاكس لا برضو الاسراف إن الله لا يحب المسرفين الاكل بالزيادة قوي يقصر قلبك يكسلك تبقى تقيل مش عارف تقوم تصلي مش عارف تعمل كذا عشان كده حاجه من العلاج هتبقى الصيام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه بحسب ملئ لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكان صفيان الثوري يقول إياكم والبطنة ما تقولش كتير فإنها تقص القلب من الحاجات اللي تأسأل برضه الأماني اللي هو يلا يا جماعة عايزين نستعد رمضان ماشي إن شاء الله السنة دي رمضان حيبقى أفضل رمضان بالنسبة لي هتعمري لا أنا حامل حاجات داوي كتير قوي قوي يعني هتلاقيني بقى إيه لا لا لا خطير يعني لا حقرأ قرآن كتير هاعمل لي مثلا بتاع خات 200 كده ولا ناوي لا لا لا لا ناوي اعمل حاجات جامدة ما هو كده بقى للصبح هو ده بقى صاحب الأمان اشتغل من دلوقت ربنا قال ولو اراده الخروج لا عد له عده السلف كانوا بيستعدوا رمضان قبلها بست شهور احنا عملنا ديسكاونت خليناهم شهرين ماشي خلناهم رجب وشعبان فتستعد لرمضان فده بقى ايه صاحب الأمان اللي هو المسوف اللي هو عايش في الاحلام لا لما هيبقى عندي اربعين سنة ولا خمسين سنة انا حقص في الجامعة واعتكف ومش هعمل اي حاجة بس انا جوز العيال واعمل وسوي وسوي وسوي قالوا اكثر صراخ اهل النار من سوف يقولون وحزناه من سوف ريتني ما عاد اقول سوف سوف سوف عرفت ايه الحاجات اللي بتقسي يالبك قول لي اعالج ازاي نشتغل ازاي نكسر الحجر اللي على القلب ده ازاي أول علاج لقسوه القلب الخوف المزعج إيه الخوف المزعج خفي ألاك عارف لما أنت تبقى خلاص ألاك أنت أيامك في الدنيا معدودة انت عندك مرض صعب قوي قوي ربنا يستر ويعني ربنا يشفي واحد أصيب بأي مرض من الأمراض المستعصيه فخايف أنا كده هموت أنا كده هضيع هو ده الخوف المزعج ده يكسر الحجر اللي على الأيب قال بعض السلف خلق الله القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق عندك حاجة من اثنين تدخل على ربنا من سكه الرجاء والحياة فانت تبقى مشتقل قبي دي سكة فلما تبقى مشتقل قلبك يبقى مش طايق اي حاجة غيره قلبك مش متعلق الا به ما بيحبش حد قده ما بيفضلش حد عليه لا يؤثر نفسه على ربه ابدا الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هو ده بقى صاحب الايه الشوق المقلق مشتاء هو ده بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى خلاص بقى كفاية دنيا بقى بعض السلف أحد إخبار الفقهاء لما جاءته المنية قال واشوقاه ما زلت أوقع عن ربي منذ خمسين سنه قد اشتقت للقائي بيوقع عن ربنا لأنه بيستي عن ربنا فكأنه هو اللي بيمضي عن ربنا بينقل الأحكام دي للناس له أنا بقالي خمسين سنة قاعد بوقع عن ربنا كفاية بقى كده قد اشتقت لربي ده صاحب الشوق المغلب خلينا يا عم إحنا في سكه الخوف المزعج إحنا ناس ما بنجيش الا كده. ما تفوش إلا بالطرقاتي حضرت تقولي بقى الحياة والرجاء والجنة وتعطي نفسك يا سلام وتعيش انت في الجنة وتبقى تمام التمام لا خلينا بقى في أصحاب الخوف المزعج خرج الدنيا من قلبك بالخوف ذهب ميمون ابن مهران وده كان كاتب عمر بن عبد العزيز واحد كبار السلف راح لاحد كبار السلف الحسن البصري راح له يزوره فقال يا أبا سعيد قد أنست من قلبي غلظة قلبي تعب قل لي حاجة تلينه قال بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فسقط ميمون مغشيا عليه فكان معاه ابنه فبعد ما خلصت الجلسه قال له ايه اللي حصل ايه يعني في ايه في الموضوع ابنه برضو ما كانش واخد باله وزي ما انتم مش واخدين بالكم ايه الحكايه يعني قال له ده قال ايه لو فهمتها لما طاب لك العيش لحظه قال ايه افرات اما استعناهم سنين كل واحد مننا متمتع بشيء من الدنيا الحمد لله ربنا منع عليك بصحه انت ربنا منع عليك بمال انت ربنا منع عليك بزوجة انت ربنا منع عليك بأولاد انت ربنا منع عليك بمركز اجتماعي كويس وبنسب طيب كلنا ممتعين بفضل الله عز وجل بنعم وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها يقول افرأيت ان تعناهم سنين وانت لما تيجي بعد كده تقول لي ربنا بيحبني اه الله ربنا بيحبني النعم دي كلها طب وانت احوالك ليه مش مزبطة مع ربنا لا هو بيحبني مالكش دعوة انا دا بيني وبينو يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت العبد يعطيه الله وهو مصر على المعاصي فاعلم ان ما هو استدراج قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيد متين افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وامت ايامتك وجاءت ساعتك ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون لا حينفعك فلوس ولا زوج ولا أولاد ولا منصب ولا اي حاجه من دي لن ينفعك الا عملك شفت الدنيا اللي انت بتجري عليها شفت الدنيا اللي هي مكلبشه في ما اغنى عنهم ما كانوا ما كانوا يمتعون القرطبي في كتاب التذكره قال إن علاج القلب على أربع حاجات أربع حاجات هي دي مدارها كلها على معنى الخوف المزعج ده أول حاجة ايه قال تحضر دروس وعظ كتير تسمع يعني في زماننا ده شرايط عن الدار الاخره وشرايط مواعظ عشان ترقق قلبك عشان قلبك يلين عشان قلبك يحس إن فيه آخرة عشان يعمل للآخرة دي عشان الدنيا لهيانه وكلنا في هذا الأمر نسأل الله العافية فأول حاجة قال حضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر والتقويف وسمع أخبار الصالحين مما يلين القلب الأمر الثاني كفر ذكر الموت قلت لكم قبل كده الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ذات مرة وذكروا أمامه أحد صحابته الذين توفوا فأثنوا عليه واعدوا يقولوا ده بقى ان شاء الله حيبقى فعليين وحيبقى وحيبقى والنبي سات ثم قال لهم هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت قالوا اللهم لا قال هل كان يدعو كثيرا مما يشتهي كان بيسير حاجة لربنا كل شهوة من شهوات نفسه كان بيعملها ده في زمنا ده اللي في نفسك عمله طالما عحلال سيبني بقى تمتع بقى الواحد يعني يفك شوي هو ده هل كان يدعو كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا قال ما بلغ صاحبكم ما تقولون ما وصفش. يبقى كثره ذكر الموت عشان كده النبي امرنا امره اكثروا ذكر هادم اللذات علشان الدنيا ما تخشش الدنيا لما تدخل تفسد قلبك فتفسد عليك كل علاقتك بربنا شكت امرأة الى عائشة قسوة قلبها احد الاخوات اي تسمع الكلام ده راحت لامنا عائشة فقالت لها قلبي اتي قالت اكسري من ذكر الموت يرق قلبك ففعلت ذلك فرق قلبها فجاءت لعائشة تشكرها اجت لها اعودي بس كده اقولي حموت والله حموت يا معا والله لا تموت ان عاجلا او ااجلا اقتربت الساعة ساعتك اقتربت قوي وانت مش حاسس والله يا جماعة انا مش جاي انا عليكم وعشبكم ولا انا جاي النهاردة ازعلكم اكيد مش عايز لكم كده بس اكيد بحبكم واكيد مشفق عليكم واكيد احب لكم الخير زي ما احبوا لنفسي واكيد زي ما انا احتاج ان انا اوعز نفسي بعمل كده برضو عشانكم يا جماعة موت الفجأة صار شيء غير طبيعي الموت في سن ما قبل العشرين وفي سن العشرينات نسب رهيبة ايه ده وانا اتجرت لكم الكلام ده كتير في الدروس كل شوية حالة 18 و 20 و 22 سنة وممكن يكون نفس الشخص ده يقولك كان جي وحضر لك درس من اسبوعين ثلاثة ومات يعني ممكن اكون انا ممكن تكون انت الله اعلم ايه صك الامان اللي انت واخده او انتي واخده ومريحك قوي ومريحك قوي امتى حتفوق بالله بالله امتى هتاخد القرار مستني ايه ماذا تنتظر تنتظر ساعتك ان تأتيك ضغطه فجاه دون استعداد وبعدين وساعتها قلبك حيطلع ايه قلبك اللي تعبان اللي احنا عاديين بنحاول نعالج فيه ده فاعتها هيطلع لا اله الا الله ولا ساعتها الدنيا اللي واخدها هي دي اللي هتبقى هتطلع ساعتها كثرة ذكر الموت يرق القلب الامر الثالث اللي ذكر القرطبي قال مشاهدة المحتضرين انا هقول الكلام ده هفصله دلوقتي وهناخد واجبات عملية دروس التربية دي دروس أمراض القلوب والمعاني دي ماينفعش فيها كلام نظري ماينفعش ان انت تقعد تتاثر شوية كده في المسجد وبعد كده تروع اللي سمعته هم بس جلسة أسبوعية للتطهير وبعد كده كل واحد يرجع لحال سبيله من تاني ماينفعش ده بالعكس هذا إما يزيدك هدى يا إما يزيدك ضلال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا مشاهدة المحتضرين انك تاخد بعضك مثلا وتروح مستشفى وتدخل على اصحاب الحالات الحرجة ادخل كده وشوف مثلا في معهد اورام او في اقسام الاورام في المستشفيات وشوف اصحاب الحالات الحرجة تعملين ازاي احنا مرة دخلنا في القصر العيني على قسم السرطان الراجل ده تشوف يعني ايه سكرات الموت بيغشى عليه يفوق كده ثانية يتأوه بصوت شديد جدا اه كده انا واقف جنبه عايز اعمل له اي حاجه هو ذاهل تماما تقول له لا اله الا الله قول لا اله الا الله اه فاتت وسترته في الاخر خالص وهو مخش عليه وقالوا لي هو كده حالته ينتظر الموت في اي لحظه صوروا بقى لما يبقى كده في السكرات اسبوع اسبوعين يغمى عليه يقوم يتأوه يقعد ما بيعملش حاجة غير كده ساعتها تعرف يعني ايه موت وتعرف يعني ايه سكرات موت وليه ما تبقاش انت انا بدخل ابص الاقي ناس ملتزمين وناس عاديه جدا ناس من كل الاوساط شاب عنده بتاع 25 سنة وراجل كبير عنده وستين سنة كل دول موجودين اشمعنا انا ما يحصل ليش كده هو ده السؤال اللي دايما نسأله لنفسي ومحتاجين انتم كمان تسألون نفسكم مشاهدة المحتضرين ترق القلب القرطبي قال التلات حاجات دول المفروض تشيل اي قطوة في القلب فما كانش حاجة من دول حتنفع فليس الا زيارة القبول الامر الرابع بقى يبقى زيارة القبر تروح وتحط نفسك كأنك انت صاحب القبر ده في الظلمه دي في الوحشة دي وتحدث نفسك ولما ابقى هنا مين حينفعني لما ابقى في متر في متر مين حينفعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب يبقى علاق قصة القلب إيه زيارة القبر فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره محتاجين نعمل الكلام ده عملي يا شباب الكلام ده كله محتاجين نطبقه عملي اول حاجه قلنا علشان تزيل هذه القسوه من قلبك تسمع مواعظ كتير عايزك الاسبوع ده الاسبوع ده لمده سبع ايام من الجمعه للخميس تنزل تشتري لك اربع خمس شرايط كلهم عن الدار الاخره تاخد لك اي مجموعة من المجموعات الطيبة اللي فيها جيب مثلا احداث النهاية باكش محمد حسان مثلا وتقعد تسمع منهم مثلا او اي محاضرات بتتكلم فيه الموضوع ده كل يوم شريت ماشي بحيث انها تبقى علاج تاني حاجة قلنا تكثر ذكر الموت عايزين بقى يا جماعة الكلام ده يبقى بينا تذكر نفسك دي اقولك تذكر نفسك بيه ازاي عملي تكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينبغي لعبد أن يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه ما ينفعش نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبيت ثلاث ليالي وراء بعض ووصيتك مش تحت رأسك لما تيجي تكتب الوصية هتحسس ان أنت هتموت هتفرق معك كثير انزل اشتري الوصية الشرعية دي واقراها. وكتب بأيديك المعاني اللي فيها لو مد يبقى اعمله واعمله لو مد يبقى كذا وكذا أنا دايما أشوف مشايخنا تلاقي فيهم المعنى ده دايما تبقى على الثانو مش عايش لها اصلا مش عايش للدنيا دي فاهمين فاكتكتب وصية تبقى علاج لخصوة قلبك الأمر الثالث قلنا علشان تعالج خصوة قلبك رؤية المحتضرين عايز بقى الأسبوع ده زيارة لمستشفى وتاخدوا معايا النوايا دي زيارة المستشفى خدوا بعضيكم بكرة مثلا نعمل ليه الفكرة دي تصوم بكرة لو انت صومت النهاردة علشان صيام الجمعة يبقى محتاجين لا نفرده ما ينفعش تفرد صيام الجمعة بس بس النبي كان بيصوم الجمعة من المعلومات يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة كثيرا بس كان يصوم معاها يوم قبل او بعد يا اما الخميس ايه مثلا المهم تصوم بكره ماشي وتطبق الأربع حاجات ايه لاربع حاجات ربنا يفتح عليك وتشيعلك بكره جنازه وتاخد بعضك وتروح مستشفى بكره تاخدين بعضيك وبقى عند صلاه الجمعه مثلا وتاخدوا بعضيك وتطلعوا على قصر العيني تطلعوا على معهد اورام تطلعوا على اي مستشفى من المستشفيات وتدخلوا فيها بنيه عياده المرضى بس عايزك تخشلي على حاله حرجه متخشليش عند واحد عنده فتقولي لي انا روحت ازور المريض وبتاعه وكانت موعظه جامده قوي قوي قوي والله جالي برد <تصفيق> لا مش كده عايزين نروح نشوف حاله تكون بجد فساعتها بقى انا ما بخشش الا اثنين يا الحروق يا الاورام فهي اللي بتبقى يعني فيها فيها يعني الله صل ناخد بعضنا ونطلع على المستشفى وتبقى موعظه فهي بقى الكلام ده يطبق اعمالي وفي نفس الوقت انت لو شيعت جنازه يبقى هتزور تمام ويبقى لك اطعم مسكين تطعم مسكين تعمل تجيب لك اي وجبة وتطعم بها مسكين اللي يعمل اربع حاجات دخل الجنة وتبقى ان شاء, الله ان شاء الله سبب عظيم ان قلبك تزول عنه هذه القسوة ماشي يا شباب طيب حاجة تانية قالوا من الاسباب احنا سائلين زيارة القبر بس المطلوب انه مبقاش زيارة عابره كده نزور قبر بالليل هي بالليل دي اللي فيها الشغل كله اصل هي لو في النهار وفتاعها والدنيا حر وشمس وانت طهقان ومش عارفت تعمل اي حاجة فتعود لك كم ازاي وتمشي لا انا عايزها بالليل وترحي حتة كده مفيهاش حد خاص موعبة على القبر كده ترقى قلبك تفهم يعني ايه اخها حاجة تانية قالوا تقعد في قطك لوحدك وتقفل النور وتذكر نفسك بظلمه القبر ترقد في النور دلوقتي نقعد دقيقه بس انا عايزك غمض عينك دلوقتي وتصور انك الان في قبرك لا انيس لا جليس جليسك الدود قبرك يضم عليك ضمه يختلف لها أضلاعك من لك ساعتها يا عبد الله من لك ساعتها يا عبد الله انت متخيل لو القبر ده ده انت جنديك صاحبك دلوقتي ولو ازدادت الظلمه دي تقدر تعيش حاسس ولا لسه وصلت قلبك ولا لسه قلبك آفي ليه أفق النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر فما زاد على كلمتين قال يا إخواني لمثل هذا فاعدوا لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوه ثم بكى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله اللهم نور لنا قبورنا اللهم نور لنا قبورنا اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار يا رب طهر لنا قلوبنا ووسع لنا قبورنا واجعل قبورنا مد ابصارنا يا حي يا قيوم أحيي لنا قلوبنا هل استشعرتم حسيتم لسه قلوبنا غفله لسه قلوبنا تعبانه امتى حتفوق امتى حتفوق قل لقلبك كده امتى ترجع لربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لسه ما أنشي الاوان لسه ما الأوان. ربي, سلم سلم. ربي سلم سلم ربي سلم سلم ربي سلم سلم هكذا فصنع حتى يرق لها قلبك فهذه من الوسائل المعينة على تذكير القلب قالوا برضو من الحاجات العملية روح اشتري كفن، وخليه قدامك وكل ما تنازعك نفسك شيل أجفانك هي دي أخرتك احنا كنا عملنا للشباب مرة لوحة كده خلناهم يصمموها يعملوا لحد، ويكتبوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلت لكم دلوقتي ده يا إخواني لمثل هذا فعدوا قلت لهم حطوه قدامكم قدام مكتبك اللي انت بتقعد عليه حطوه في مكان دارس بالنسبة لك عشان كل شوية تبصلوا هنا الاخره هي دي اخرتها الحفرة دي هي دي اخرتها فهذه إحدى الوسائل أيضا التي ترقق القلب منها إنك تروح تغسل ميت تحضر غسل ميت شوف لك حد من الناس اللي يعني ده شغلهم وروح غسل معه ولو مره النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيره وفي روايه اربعين مره فلو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وتغفر لك أربعين كبيره يبقى حتزيل قسوه شديده على القلب فاحد الوسائل المهمه اوي تغسيل الموتى منها ايضا انك تسمع عن بعض احوال المحتضرين في كتاب انصحكم به كتاب لابن ابي الدنيا اسمه كده احوال المحتضرين اقعد امسكلك كل يوم وقرألك شوية فيه مثلا لما حضرت معاوية رضي الله عنه الوفاء قال اقعدوني اعدوني فاقعدون فجعل يذكر الله ويسبح ثم قال الآن تذكر ربك يا معاوية دلوقتي هنفتكر ربنا يا معاوية الآن تذكر ربك يا معاوية ثم بكى حتى على بكائه. وأخذ يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي يا رب يا رب اللهم اقل العفرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك من الأسباب كذلك قلنا أول حاجة الخوف المزعج منها تلاوة القرآن من أعظم الأسباب لعلاج القلب من قسوته قراءة القرآن لا سيما آية الوعيد. كان أبو بكر رجلا اسيفا لا يتمالك نفسه من قراءة القرآن ولما قرأ أمام عمر رضي الله عنه قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقط مغشيا عليه حتى عادوه لمدة شهر وسمع الشافعي رجلا يقرأ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فغشي عليه وسمع علي بن الفضيل قارئا يقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين طوقف كده قدام ربنا يقررك على كل ما صنع فسقط مغشيا عليه فتقرأ الآيات اللي فيها وعيد تقرأ سورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأها على المنبر حتى قالت امرأة حافظت سورة قاف من كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة قاف على المنبر حاجة عملية ثانية هنعمل حاجتين أنا عايزكم تمسكوا معايا دلوقتي كل واحد يمسك مصحفه علشان نطبق عملي ازاي نتدبر القرآن اول حاجة تعالوا نتأمل الايه رقم 74 في سورة البقرة قول الله تعالى ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة انا عارف ان الايه ممكن نكون سمعناها، بس انا عايز اعمل حاجة مهمة اول حاجة فتح المصحف دي كل الكلام ده علشان تداوي قلبك فاتحه المصحف دي انوي كده وانت فتح دلوقتي حاجتين ان تسكب في قلبك محبه الله فقد قال صلى الله عليه وسلم من صره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف النظر في المصحف ده دلوقتي يعمل ايه يسكب في القلب محبه الله ورسوله فانوي فيها النيه دي ثاني حاجه انوي ان يكون ده سبب لوصل الانقطاع اللي بينك وبين ربنا السكه بينك وبين ربنا مقطوعه القرآن يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به تمسك بقى المصحف كده وانت حاسس ان دلوقتي في حبل اتوصل بينك وبين رب العالمين قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره قلب حجر مش هي دي قلوبنا احد الاخوه السنه اللي فاتت واحنا بنصلي التراويح اول ثلاث اربع ليالي في رمضان يقول لي انا عايز مرزبه تكسر القلب ده قاعد اعمل فيه كده شمال يمين ولا حاسس بحاجه حجر قسوه القلب بل هي اشد قسوه من الحجاره رح ربنا قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ده في حجارة يطلع منها الأنهار يبقى فيها النافع عايز عمل فز كبير له قوة انفجار النهر يكسر حجر ألبك قل اعمل ايه عمل يهو نعمل ايه عمل فز كبير يكسر حجر قلبك رقم واحد مثلا تتصدق بصدقه عمرت في حياتك ما تصدقت بيها ولا تتخيلها عمل كبير فد تعمل لنفسك ورد مثلا دلوقتي تاخد قرار ان احنا نختم القرآن في فترة عمري في حاكم عملته اللي ختم في شهر يختم في اسبوع اللي بيختم في اسبوع يختم في ثلاث ليالي ايه ده ثلاث ليالي واقدر اختم القرآن او شيطان هيعمل لك كده والله في ناس من رمضان اللي فات وناس زيكم ولسه في سنه التزام والله بيختموا من رمضان اللي فات كل 3 4 ايام ولما يعني بيعملوا يقولوا احنا مقصرين احنا ختمنا القران في 5 ايام في ناس كده اه والله انتوا فيكم طاقه وعندكم القدره بس في ضمير وبيحسسك ان الموضوع صعب قوي ليه لا ايه صعوبتها يعني تبتدي تتدرب على انك تقرا القران بتقرا الجزء ده في ساعه ساعة الربعة تكتري لغاية ما توصل لانت تقرأ في نص ساعة مطلوب منك خمس ساعات تقرأ فيهم عشرة جزاء تقسمهم طول اليوم ومع البداية كده الرحمة تنزل هتلاقي نفسك اشتغل عمل فز كبير يكسر مش بقى ان العملية تبقى حاجة بسيطة تبقى تقرأ لي حاجات خفية بعد كده تقول لي قلبي لسه ما عملش حاجة ما احنا محتاجين على حاجة ايه حاجة كبيرة صدقة كبيرة ذكر كتير سيدنا ابو هريره كم بيستغفر ويسبح في اليوم اثنا ألف مرة مره عايز تاخد ساعتين ساعتين وجربوها ساعتين تلاقي نفسك جبت اثنا ألف ليه لا بنيه ان انا, أنا واخدها بقى كده باصرار ان انا علشان قلبي بقى يطلب علشان فعلا الايمان يدخل في قلبي بقى كفايه بقى توهان قرار فد طلبه العلم بقى حاطط نفسه الكتاب ده كان بياخد مع عشر ايام يتخذ في ثلاث اربع ايام حعود ليل نهار اي نايم اي الكتاب لغاية ما خلصه عشان اتعلم حاجة وافهم وادعو الى سبيل الله واجاهد في سبيل الله جهادا علميا واجاهدهم به جهادا كبيرا اتعلم تفسير اتعلم فقه اتعلم عقيدة اعرف يعني ايه ربنا يعمل عمل فد كبير يكسر حجر قلبه تاخد قرارات في حياتك الشباب اللي لقت في البدايات خد قرارك بقى واعمل الحاجه اللي انت يستحيل تعملها انت تقدر تبطل اغاني لا صعب لا لازم تبطل اغاني قرار حبطه قرار دلوقتي امسك الموبايل وارقام البنات تتمحي قرار هو ده العمل الفذ الكبير اللي انت ما تفكرش بعديها بس يا رب ترضى عني قرارات شجاعه هي النهارده تاخذ قرارها بالحجاب الشرعي خلاص هتلبس عبايات من البكرة هتجيب إزداله هتلبسه وحتثبت عليه وتعرف أنها في مرضات الله جل وعلا وأنها صارت لها طوبة في الجنة الشجرة التي مسيرت مئة عام يمشي الرجل في ظلها طوبة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر تاخذ قرار عمل فذ هي بالنسبة لها عمل فز كبير انها تلبس نقاب مثلا فز تاخد قرارها وتعرف انها الان على شاكله امهات المؤمنين دي مساله ما مفهاش خلاف يعني الناس اللي بيقولوا يكشف الوجه جائز والناس اللي بيقولوا ان كشف الوجه لا يجوز وانه النقاب واجب ما بين دول وما بين دول في ثلاث اجماعات ما خلاف ورجعوا للكلام ده في كل مواطنه من كتب الفقه ثلاث اجماعات الاجماع الاول إن أمهات المؤمنين كلهم كانوا منتقبات الإجماع الثاني إن العلماء اللي قالوا حتى إن المرأة لا تستر وجهها حتى دول قالوا يجب عليها ستر الوجه إذا خشيت الفتنة وقالوا الفتنة حكتين جمال المرأة وكسرة الفساق الإجماع الثالث الإجماع العملي إن نساء الصحابة ونساء التابعين ومن بعدهم كنا منتقبات ده إجماعات. ما فيهش كلام ما فيهش خلاف إذن تاخذ عمل فزن كبير تلقى الله عز وجل به في حاجات أنت الغاية دلوقتي لسه مسوفها تقول لا لا لا لا لسه شوية عشان اقدر على الكلام ده دلوقتي تقدر والله تقدر بحول الله وقوته تقدر بالنية دي تقدر بالعزم ده تقدر بلا حول ولا قوة إلا بالله تقدر ليه عاجل ليه كثلام هو ده يا شباب هو ده اللي يكسر حجر قلبك يا شباب تاني حاجة قلبة فهي كالحجارة او اشد قاسه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ادي العمل للفجز الكبير وان منها لما يشقق وقبلك قلبك زي الحجر ده، حيتشقق يخرج منه ايه الماء انا عايزه يتشقق بقى يتشقق بايه باعمال اقل شوية بس كتيره يعني ده مش هيستغفر 12000 ولا حاجه بس هيستغفر له 100 مره وهيصلي على النبي 100 مره وهيسبح سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مره وهيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله, والله, والله اكبر 100 مره وهيصلي له عشر ركعات نوافل وهيصوم اليوم وهيقيم الليله بركعتين هيعمل اعمال خفيفه بس في مجملها في تكسر الاولانيه تفتت في في القلب خالص حاجة كده صاروخ في الاول يجيب لك خمس ست خطوات في الطريق دي تبقى اقل شويه بس برضه ليها فائده عظيمه الحاله الثالثه قال وان منها لما يهبط من خشيه الله الحجر على قلبك عايزه ينزل انا يبقى ايه اللي يحصل تنزل خشيه الخشيه دي تيجي امتى اسمع كده الايه ربنا بيقول ايه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته ايه خاشعا متصدعا من ايه بس. يبقى ايه المطلوب المطلوب ان القرآن ينزل على قلبك بالذات الايات اللي فيها الوعيد دي فيجيب خشية اذا يقولنا بقى كده تحفظ لك صورة زي صورة قاب وتقرأها وتقرأ وتسمع نفسك المعاني دي تسمع لك الحوامين مثلا او تسمع قصار الصور المهم تكون فيها موعظة شديدة لقلبك فيبقى فيها خشية يهبط فهمتوا المعنى ولا فهمتوش؟ طيب افتحوا معي بقى الصرعة. صورة الحديد صورة الحديد دي يا جماعة موضوعها موضوعنا ده اول حاجة قالوا القلوب كالحديد دي اول حاجة عشان بس تيجي في معنى مشترك ما بين الاثنين ما بين اسم الصورة وما بين موضوع قصوة القلب قالوا القلوب كالحديد تصدق كصدق الحديد فهو القلب عامل زي الحديد بالظبط طب تعالوا كده نتأمل الآيات أنا مش هفصر أنا عايز أخذ فيها المعاني اللي حوظفها على معنى قصة القلب اسمع كده الآيات من الأول ربنا قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح يعني يعني نزه التنزيه ده معناه ان ربنا منزه عن العيوب المعنى هنا بيقول حاجتين ربنا له الكمال وانت لك النقصان ومن نقصنا ان قلوبنا يبقى فيها ده. من النقصان ان قلوبنا تزيغ وتضل وتبقى قلوبنا مش مسبحه يعني مش منزهه يعني مش طهره فاهمين فعشان كده ابتدى بالايه بالتسبيح التسبيح معناه المعاني دي كلها تنزيه فانا عايز انزه القلب برضه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بصوا عشان اقول لكم ان المعنى بالظبط الايه الثانية دي اول ما في الصوره له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بالضبط كده ايه اللي حيأكد لي على المعنى ده بصوا لي كده في الآية رقم 17 اعلموا ان الله يحيي الأرض بعد موتها بعد ما قال فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وصلت ربنا شبه الموضوع بالضبط كده القصة ايه يحيي ويميت يحيي ايه ويميت يحييك ويميت ويحيي ايه كمان ويحي قلبك ويميته عرفت والدليل عليها هو انه بعد ما قال قطوة القلب رح قال ان الارض دي ربنا بيحييها بعد ما بيميتها وقلبك كده برضو بيحييه بعد ما بيميته فهمنا المعنى قادي تأول اشارة في الصورة بعدين رح الاية اللي بعديها تأكد لي على المعنى برضو قال هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل كل شيء عليه طب الاول والاخر البداية عنده والنهاية عنده والظاهر والباطن الظاهر ليس فوقه شيء الباطن ليس دونه شيء كلمة الباطن دي مش بتدلك على معنى القلب ولا ما بتدلش الباطن الذي يحفظ عليك قلبك الله الباطن فادع ربك باسمه الباطن في أسماء مهمة أوي أوي أوي في موضوع القلب ده الحي القيوم الباطن كل ده بيتوظف مع موضوع إحياء القلب ماشي كده معايا في الصورة بعدين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها انتوا أخذين بلكوا من حكاية الأرض قلنا لسه بيشبه موضوع الأرض دي بقلبك لسه أيلينه فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل قلبك مش معنى كده ان الأرض هنا معناها القلب عشان ما تفهموش غلط عشان تقولوا ان احنا بالحرف التأويل مش قضي كده في إشارة في الآية فرق ما بين التأويل وبين ده تسمعوا الكلام ده في دروس أصول التفسير الشاهد هنا يقوله يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو معاك عايز قلبك ده يدخل صح معنى الإيمان استشعر قربه استشعر معيته لو أنت قاعد كده وتعمل ذنوب افتكر ان ربنا دلوقتي معاك شايفك ومطلع عليك وعرفك وعرف اللي انت بتعمله ومحصي عليك احصاه الله واناسه فهمت المعنى طيب له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الامور ده يؤكد على نفس المعنى اللي كان بيقوله الاول والاخر مع يولج الليلة في النهار ايه اللي دخل الموضوع ده اتفاهمك حاجة في القلب في الاول قلبك ده سحك تاني. لسه كنا قايلين في طاهر قلبك ايه تنكت فيه نكتة سوداء أو تنكت فيه نكتة بيضاء يعني القلب فيه نور وفيه ظلمة الظلام ده اللي هو المعاصي والنور اللي هو الطاعه جميل اللي في القلب. الليل والنهار في القلب فالله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور فهمت الصورة؟ ايه اللي دخل ذات الصدور طب وهو علمهم بذات الصدور ايه اللي دخل الليل والنهار في ذات الصدور واسنت اهي بتوصل يا رب بتوصل هو ده تدبر للقرآن من اعظم الاسباب لرقة القلب بعد كده الايات دلت على العلاج. العلاج في صورة الحديد أي على رقم واحد النفقة العظيمة والتضحية الكبيرة في سبيل الله هو ده يا عم. اللي يطهر قلبك ويزيل قسوة قلبك حتلاقوا الآيات بعد كده بتتكلم على المعرض ده آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم آجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أبصوا ده العلاج الثاني العلاج الأولاني كان النفقة العلاج الثاني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات اللي هو القرآن القرآن ينزل على القلب يعمل ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويأكد على المعنى الختام ده وإن الله بكم لرؤوف الرحيم عارس عني رؤوف الرأوف في حق البشر من امتلأ قلبه رحمة ولا يمتلئ قلب الإنسان بالرحمة إلا إذا طهر إبقى السورة بتتكلم في طهر القلب ولا لا يا عم طيب. إن الله بكم لرؤوف الرحيم بعد كده الآيات يعني عشان ما نطولش عليكم بعد كده الآيات كلها بتتكلم على تأكيد هذا المعنى يعني الآية العاشرة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله برضو بتتكلم على النفقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حفنة نفس المعنى بعد كده فقا المعنى ده المهمة وي. إنه فرق ما بين قلب المؤمن وقلب المنافق يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يفعى نورهم هذه النور اللي انت كنت حصلته في الدنيا النور اللي كان في قلبك يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الثاني المنافق الخطر بيقوله قلبك لو بقى كده لو سكت عليه كده متوعد بأعظم عذاب أشد عذاب بعض السلف كانوا يقولون إن الكفار هم اشد الناس عذابا فقال لهم أحدهم لا بل المنافق المنافق في الدرك الاسفل من النار أشد من الكفار المنافق ده بدايته ايه قلب تعبان قلب ضايع قلب خربان خرب ايه اهي الايه بتقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ننظرون نقتبس من نوركم هاتوا شوية نور الدنيا عندنا ظلمة قلوبنا كانت ظلمة أصلا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا روح الدنيا خذوا منها النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم شفت اللي بيأس قلبك إيه شفت اللي يضيعك ايه تحط نفسك في الفتن تودي نفسك في اماكن كلها فتن تفت نفسك تضيع نفسك فتنتم انفسكم اثنين وتربصتم وارتبتم وغركم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه كان الفديه الواحد لو كان عملها في الدنيا كان خلص افدي نفسك ضح بحاجه لربك كان يخلص الموضوع كله، كان يزول النفاق كله. بعديها بعد ما قال الكلام ده كله، قال الآية محل الاستشهاد في, في الصورة كلها. ده المفتاح الثاني في الصورة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية بعد ما قالت كده يا نهربيض. با كده الموضوع صعب اوي دا لو بقينا كده حنبقى مشكلة ببيرة نلحق بالمنافقين فرغبنا وانا عايز اختم بيها اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد دينا لكم الايات انا وزل عندي والباقي عليكم قد اقمت الحجة امام ربي لو عايز هتاخد القرار دلوقتي لو فهمت الخطر وحسيت دي حتعمل انا قلت ان الاخوات احنا بالنسبه لنا نطلع مثلا على مستشفى الاخوات يروحوا ملجا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن يلين قلبك اهو يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على راس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك اللي مش هيعرف يروح مستشفى يبقى يروح ملجا نعمل نفسنا اوراض محاسبه دقيقه حنعمل العمل الفذي خذ قرارك وانت قاعد هنا واحلف على نفسك قبل ما تروح وكل الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده يتمسح خد قرارك دلوقتي حالا عهد ربك على عمل فز كبير تلقاه به الحق قبل فقاة الاوان الحق قبل أن تغرق السفينة والله الذي لا إله إلا هو هذا زمن الطمحين فمنهم شقي وسعيد ما بقاش في حد في النص خلطوا عملا صالحا واخر سيئا بقى قليل يا حتبقى حلو يا حتضيع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم